في سويعات تحول جنوب شرق جدا التي تشكم أصلا من قلة الأمطار وشح المياه إلى طوفان جارف وسيل جرار يكتسح كل ما أمامه ويبتلع كل ما يأتي عليه حتى هذا الوضع كارثة مؤلمة جدا ومأساة حقيقية ستبقى في أذهان الكثيرين هذه فاجعة أربعاء جدة التي أصابت أكثر من ثلث المدينة وأنتجت أضرار أكثر من ثلاثة مليار من الريالات لا تزال المخاوف ما يمكن أن تحمله الأيام القادمة من أمر السيول وفيضان مياه الصرف تقلق المضاجع. وصار الناس إذا رأوا المطر فإذا رأوا المطر فانفزعوا ونسأل الله السلام واللطف ولذلك نعلم لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المكان يرى الغيم في السماء يقبل ويدبر ويخرج ويدخل وقلق فزع لماذا مثل هذه الآيات الكونية هذه لابد بد أن يكون لنا معها وقفات وعبر وعظات وأحكام شرعية